الله ما تقبينا وتقبينا وعرفين وعرفين بسامحنا واتوب علينا الله ما افضلنا انك انت الرافور الرحيم علينا انك انت اتدورت حينا واعفو عنا انك انت العفور الحيط قضينا للجاير محمد والسلام دين الله جعلنا في ضد الله أعزونا الصدقاء في طلب العلم وتبليل اللهم أمين يا ربك عشان أجاد حباك الكرام والمؤمنون وقفنا عند النظر الثالثة أو عند السمات الثالثة من سمات إخلاق وعلاماته ألا وهي محبة إظهار الحق ورفع رأيته بصبت النظر على رأيته في المخلص يحب أن يظهر الحق وأن يتجد الحق للناس بصبت heter aldrivre as bir tad وهذا من ذلك الماضي. المهم ان يظهر بصرط النظر ان يكون ظهوره على يدي على لسانه او على لسانه او او على لسانه منه لانه لم يكن يعني تماظره للغلبة لحب الغلبة. وللظهور. انما لله وليقراض الحق للناس. ويكون ما أردت الحق والعيوش على أحد فقط دي ما يبني إلا هيئتهم. هنفتن لإنسان ده له الحق والدليل وبالبرهان ويسلم أعرف المتلعجات منه. أخفض منه. أخفض عليه. أخفض والعليل ظهور الدليل والبرهان ودافع شب جاء رد الدليل إلا فقط من عندي عرفت أن إنسان وخفّر تعبّر مثلا إنسان لا يسلم للحق رغم ظهور الدليل ورغم وضوح للبرهان إلا إنسان تعبّر إنما إنسان إذا ظهر له الدليل والبرهان اتضع الحق يسلم أخفنا أعرف أن الإنسان تقضي يخبر ربنا لما قام على التلاوه عن صلى الله تبارك وعليكم وقال رحمه الله ما نظرت احد يقطع على البلاء كان جبنه لما نظرت الى جابتك احد يقطع على البلاء من كل من فالق صغيراً كان أو كذيراً هو القائلون للأول وقيل لحد من البصنة أنت لا تفسح يعني من فصيح ولا قليل وما ناظرت أحداً إلا قطعته وغلقته فبأي شيء تنتهي المفاصمة؟ بيقولون أنت رجل عين غير يتكبر على الحق كأنه تكبر على ربنا لأن الله هو الحق وكلام وديه مرحب والحق, والحق صفت هو منه ولكن فإذا رد العقل الحق وتكبر عن قبوله فإنما رد الله وتكبر عليه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الكب بطر ورد وغمض الناس يحتقارونه وما و... توقف انت للمزيد هذا كبير كبير رطر الحق وغمف الماء والمخلص هو المتواضع الحق والذي يسلم للحق والحق كلنا قبل ذلك ما قالون الله في القرآن كله حق وما قالونه صح عن الدبيب السنة كله ايه وما ينطفه عن الحقيق التسليم له ده التواضع اي رده كلام الله ورد مؤلم صلى الله عليه وإيطاهم دوله. لكن والتوابع للدين والمجادة بجاهد الرسول صلى الله عليه وسلم والاستسلام ولهو الإدعاء. وذلك بثلاثة أشياء. ألا يعارض شيئا مما داء منه شيء من الجماعة الصفية لما يُعرف يهزهد كده يعرف سويا يرتاح اللي بيعرف سويا الدار لما يرتاح كده يتالي بيجريده دي ايه انه بيجريده صحيحة الشرع والعلم والحق لا يؤخذ من الحال الدول انما يؤخذ من النصوص الشرعية السابتة في الكتاب وصحيح السرع السيادة بيعرضوا بها للحرم ولي بيعرفها المتكبرين من المنحرفين من السياسيين تهذا المرور نعم القواعد بطنعة قوية لو بطنعة قوية ما فيش مشكلة ما ستبقى لكن أي شيء أي سيادة تقالف القرآن والأسنة تضرح أيضاً أرضاً تبقى أهوار كبراً كبراً من خالف القرآن والأسنة باسم السيادة هذا كبراً يبقى العواضب الذين يتعرضون بأخذوا كامل أرضاً معقومة يقدم العقد على الناس عارض القياس يقدمون القياس على الناس عارض الزو врем والحال يقدمونا الدوق عارض السيادة يقدمونا السيادة على ماهي على الرياء عارض الناس على الكتاب وما定 الحنة هذه الكبيرة الكبير. والتوارط هو الكسلين والإزعان ودعابي إلى العقد هذه بصرف الأخر على أيها الإنمان من الناس أو من الطرح أو من الجماعة الممكن حق لو تجينه ولو نوره من القرآن ومن يشكره <تصفيق> الثاني الدليل فعل أنت الآفة في زينك العليل وليس في الدليل ما ده بالدليل صح وكم من عائلين قوله صحيحا وقفتوا من الفهم السقيم ما ده بالقول الصحيح له دليل ونوره من الكتاب والسنة إن أنت عربته يبقى أنت اللي فهم السقيم وزهنك عليم ورأيك ضاطئ وضلال لأن الرأي نتهى عقلي وعقلك غير معصوم أما وحي الله هو معصوم القرآن نسلنا